وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت مرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ذَكْرُكَ الأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيزُهَا بِكَ أُعِيزُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقبول حسنه وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدا عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قال يا مريم أن لك هذا ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب